ولا لا الحق بالباطل حقيا كانت نفن حقيا روستيا نكنت الجلد راوي جاوزي جالك جراواتكن جلك مثال السر حالة حالتت روسهاي عندك شوانيتهاي بجن محمد رحس في غمبري صلى الله عليه وسلم روسط في بس نبوم سحكني بحقيا غوت و اختي غوتي في غمبري بحقيا غوت دراواتكن و اختي غوتي نبوم في غمبري بحو صلى الله عليه وسلم فقرآنه هي بُهات يخاف، وبقرآن أبويه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متي هنأرت رحم بعالم خارك؟ وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا. ما في غنبر دروتكن؟ قرآن أبجته متي هنأرت بعالم خارك؟ ما دام تبأورد كي أب في غنبرة، بالتبأورد بكِ أو قرآن أبويهاتي حقيقة، وبقرآن داهاتي في وتكتم الحق أرخص وجهك. أو حقيقة هنا تبين في كتابة خودة بحثة أوصافة البيغمبري صلى الله عليه وسلم نبشر وأنتم تعلمون وهنا الظنة وقاصدة من البيغمبري منه وقرآن آخر